بوك تو هيت سبعة وعشرون سبعة وعشرون اهوتال بان في الفندق الوصول في الفندق الوصول van egy szabad szobájuk. a rurfatun gúrfátun kália? a Foglaltam egy szobát. Lekad hajzztu rurfa. gúrfa. andukum rurfa. a A nevem Müller. Ismi Miller. Szükségem van egy egy ágyas szobára. Achtázsú li hurfeti szarirén wahed. Achtázs li wahed. Szükségem van egy két ágyas szobára. Achtázsú li hurfeti Aptáj lı gurfa, sérı Mennyibe kerül a szoba, éjszakánként? Angkint? Kam lillejla. a gurfa Szeretnék egy szobát, fürdőszobával. Úrid gurfa, mag hamam, Uridurfa ma hammam banyó Szeretnék egy szobát zuhanyozóval. Uridurfa ma hammam dush. Uridurfa ma hammam Láthatnám a szobát. Ayumkinu an aral gorfa. Ayumkin an aral gorfa. وانيت Garage. أ يوجد هنا موقف سيارات. أ يوجد هنا موقف سيارات. <تصفيق> سيارات؟, سيارات, سيارات. سيارات توجد هنا خزينة أمانات. <تصفيق> أ توجد هنا خزينة أمانات. يوجد <تصفيق> هنا جهاز فакс. أوجد هنا جهاز فاكس؟ يو كيفاسم اصوبات. جيد. أنا أخذ الغرفة. جيد. أنا أخذ الغرفة. ات <تصفيق> هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. إت هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. فان متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ فان أبيد. متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ هاين اوراكور فان فاچورا متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟